صلاة الذين أنعمت عليهم غير المضطول عليهم ولا شجرا ينقى من شدات مباركه زيتونته لا شو يتي ولا غرم يم ياتاكوا سنتها مطر لم تمسسنا يطبر الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لكم جارون ولا بعيد عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبرص ليجزيهم الله أحسن صوم بينك يا صوم بينك Shall we? وَأَنزَلْنَا آيَاتِنَا مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ أَفَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا أَنفَقُوا يأتوا إليه مذعرين، في بلوبهم مرض أم غتاهم، أم يخافون أي أحيل الله عليهم؟ بما تعملون قل أطيعون